يا أحبتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما أخبر به عن نفسه. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن حديث عظيم القدر شامل على مجموعة من المناقب التي منحها الله عز وجل. لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كرامة ولأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترخيسا وتيسيرا هذه المناقب هي قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فأيما رجل من امتي أدركته الصلاة فليصلي فمعه مسجده ومعه طهوره. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعدت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاع هذا الحديث أتى الإمام القاضي عياذ رحمه الله تعالى بحديث آخر في تقريبا في بعض هذه الصفات وبعض هذه المناقب عن أبيه ريارة رضي الله تعالى عنه قال نصرت بالرعب وهذه الصفة موجودة في الحديث السابق وأوتيت جوامع الكليم أعطاه الله عز وجل جوامع الكلم أي الكلمات الجامعة من باب إضافة الصفة إلى موصوف ومعنى الكلمات الجامعة كما أشرنا من قبل هو قليل الكلام وكثير المعنى إجاعة اللفظ كما يقول البلاغيون إجاعة اللفظ وإشباع المعنى يعني أن اللفظ قليل ولكن المعنى كثير فكلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو جوامع الكلم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جملة يستخرج منها من الاحكام والدلالات وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها الإنسان في حياته الخاصة والعامه إلى يوم الدين وبين أنا نائم إجيأ بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يديه أي مما أكرم الله عز وجل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن اعطاه خزائن الأرض وهذا الإعطاء هو إعطاء لأمته ايضا والمستفيد من ذلك أيضا هو أمته قل علماء هذه الخزائن لم يعيش النبي صلى الله عليه وسلم حتى افتتح عليه كنوز كسرى وكنوز قيصر وكنوز إفريقيا وكنوز الخليج ولكنه صلى الله عليه وسلم اوتي هذه الأمور لأمته أعطاه الله عز وجل هذه الخيرات لأمته ولذلك ترون أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الحزام الذي تعيش فيه على الأرض هو حزام خصب وحزام الخيرات من الأندلس قديما إلى إفريقيا شمال إفريقيا إلى الشام إلى جزيرة العرب إلى الهند والصين وما إلى يعني خط أخذته أمة محمد أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكنوز والخيرات وهذا مشاهد, مشاهد الآن مشاهد الان والعالم كله يتكالب على هذه المنطقة والعالم كله يتكالب على هذه الخيرات التي منحها الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي رواية عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وَخُتِمَ بِيَ النَّبِئُونَ أي مما خص الله عز وجل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ختم به النبوات وختم برسالته الرسالات وختم بنذارته النذارات النذارات يعني الإنذار ما جاءنا من نذير المنذر هو المخبر بشر أي المخبر بعاقبة وخيمة والمبشر المخبر بعاقبة خير بالحسنة فإذا أخبر الإنسان بالحسنة فهو مبشر وإذا أخبر بغير ذلك فهو منذر وقد جمع الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بين الصفتين فسماه بشيرا ونذيرا بشيرا لأهل الإيمان يبشرهم بما عند الله عز وجل من النائم المقيم ونذيرا لأهل الكفر ينذرهم بما عد الله عز وجل لهم من النزل الحميم ومن الزقوم والغسلين يعني ختم النبيين بمحمد صلى الله عليه وسلم شيء عظيم جدا بنسبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يختار للختام أن يختار ليكون مسك الختام لباب النبوات ولباب الرسالات هذا دليل على أن رسالته صلى الله عليه وسلم مستمرة إلى يوم الدين أي لن تعقبها رسالة أخرى هذا دليل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون أكبر وأكثر الأممي لأنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي فكل من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعه إذا أراد أن يكون من الإيمان لا يسعه إلا أن يتبعه لا يسعه إلا أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم <تصفيق> اختار الله عز وجل آدم ليكون فاتحة النبوات فخلق الله عز وجل بيديه ونفخ فيه من روحه وجعل بدايته يعني معجزة بهذا الشكل وختم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم النبوات وجعل هذا الختام معجزة معجزة القرآن التي لا تنقطع معجزة القرآن التي لا تنبت ولا تنتهي إلى, إلى يوم الدين فيصح ما قاله الإمام البصير رحمه الله تعالى حيث يقول في برضته مشرى لنا معشر الاسلام إن لنا من العنايه ركنا غير منهدمي لما دعا الله داعينا لطاعته باكرم الرسل كنا اكرم الامم اي لما سمى الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم اكرم الرسل سما هذه الامه اكرم الامم لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم خير الرسل كانت هذه الامه خير امه اخرجت للناس وهكذا دوالك فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم شاهداً على أمته كانت أم أمته شاهدة على الأقوام الأخرى والأنبياء السابقين لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يعني لو تأملنا في مثل هذه الأمور لعرفنا انفسنا أنفسنا ما تزال امه الإسلام تجهل أو معظمهم يجهلون أنفسهم أي يجهلون المكانة التي أنزلهم الله سبحانه وتعالى اياها يجهلون المقدار الذي منحهم الله سبحانه وتعالى إياهم هذا المقدار ان تكون خير أمة اخرجت لناس أن تقبل شهادتك على نوح وعلى موسى وعلى عيسى وعلى إبراهيم وعلى غيرهم الأنبياء شيء عظيم جدا لأنه يوم القيامة سيدعو الله عز وجل الأمام ويدعو الرسل عليهم الصلاه والسلام ويضع سؤالا كبيرا على الرسل وسؤالا اخر كبيرا على الاقوام يقول للرسل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم اي بما اجابتكم اقوامكم واممكم الانبياء عليهم الصلاه والسلام يقولون لا علم لنا انك انت علام الغيوب أي يفوضون العلم لله لأنهم ماتوا وتركوا هذه الأقوام هل استمرت على رسالتهم؟ هل يعني تنكبت الطريق؟ هل خالفت أمر الله عز وجل؟ أم وافقت؟ هذه الأمور كلها يقول فيها الأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام لا علم لنا انك أن تعلم الغيوم. ويوجه الله سبحانه وتعالى السؤال للأقوام ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين طبعا إذا كان من للإيمان فإنه سيجيب بأنهم من المتبعين وإذا كان غير ذلك فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتسألون عميت عليهم الأنباء غابت عليهم الأخبار لأنهم لم يصدقوا يوما ما بأنبياء الله تعالى ورسوله ولذلك غابت عنهم الأخبار غاب عنهم الرد لأن يوم القيامة لا يسع الإنسان فيه الكذب لا يسعه أن يلوي لسانه بكيت وكيت ولكن غاب عنه ما يقول لأن المجال أو الموقف أو الحال حال الصدق وحال قول الحقيقة لأنهم رأوا عين اليقين وعلموا علم اليقين فما عليهم إلا أن يقولوا صدقا أو يسكتوا ولذلك غابت عنهم الأخبار فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتسألان سؤالان كبيران فتتح الله عز وجل بهما صورة الاعراف وأقسم أنه سيسأل هاتين هذين السؤالين فوربك لنسألنهم أجمعين فلنسالن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين ولا نسألن المرسلين فيقول الله عز وجل للانبياء هل بلغتم هل أديتم قالوا نعم بلغنا وأدينا ونصحنا فيقول الله عز وجل للأقوام هل بلغكم هؤلاء فتقول الأمم ما جاءنا من بشير طبعا الأمم الكافرة ما جاءنا من بشير ما جاءنا من بشير, جاءنا من بشير ولا نذير كما جاء في سورة المعيدة فيقول الله عز وجل للأنبياء من يشهد لكم قالوا محمد وامته فتقوم هذه الامه فتشهد بان نوح قد بلغ وبان ابراهيم قد بلغ وبان موسى قد بلغ وبان اسماعيل قد بلغ وبان الانبياء عليهم الصلاه والسلام كلهم قد بلغوا رسالات ربهم من اين علمنا هذا من اين علمنا ان نوح قد بلغ وان موسى قد بلغ وان ابراهيم قد بلغ بمعنى ستطلب من هذه الشهادة وسنؤدها من أين علمنا هذا؟ لا يشهد إلا الشاهد لا يشهد إلا الشاهد أي لا من رأى لأن الشهود يعني ماذا؟ الرؤية فمن شهد منكم الشهر فليصمه لمن رأى منكم الهيلة لا. أو من شهد بمعنى من حضر فلم يكن مسافرا الشهد تعني الحضور وتعني الرؤية فالشاهد يقول رأيت كيت وكيت وقع في وقت كذا وكذا إذن منين علمنا أن هؤلاء الأنبياء قد بلغوا رسالات ربهم لأنبيائهم ورسولهم علي لأنبيائهم لأقوامهم واممهم علمنا ذلك من كتاب الله تعالى علمنا ذلك من هذا القرآن الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد علمنا هذا من هذا القران الذي هو صدق كله حق كله فصل كله بيان كله حكمه كله بلاغ كله وهكذا هذا القران الكريم فيه قرانا والى مدين اخاهم شعيبان والى عاد اخاهم هودا انا ارسلنا نوحا الى قومه انا ذي القوم كالى اخير الايات من هذا القران يعلم ان هؤلاء كذبوا وأصروا واستكبروا استكبارا وعاندوا وقالوا لا تذرننا ودانوا لا تذرن الالهاتكم ولا تذرن ودان ولا سواعان ولا يغوتا ويعوقا ونسرا وقد ضلوا كثيرا فعلم ان هؤلاء كذبوا نبيهم نوحا عليه الصلاه والسلام فيشهد فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة فيزكيهم الرسول صلى الله عليه لان احيانا قد يحتاج الشهود الى الى تزكيه فيزكيهم من فيزكيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ما قالته هذه الأمة صحيح لتكون شهداء على الناس ولذلك جاء في الترتيب شهادتنا هي الاولى عاد شهاده الرسول صلى الله عليه وسلم لانها تزكيه للشهود لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا سبقت شهادتنا شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة أتسكية إذا علمنا شيئا من هذا علمنا لماذا بكى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف يكون حالك يا محمد؟ يوم القيامة عندما ناتي بكل أمة ومعها شهيدها وإمامها ندعو كل أناس كما في سورة الإسراء كل أناس بإمامهم ونجيء بك لتكون شهيدا على هؤلاء لتشهد على هذه الأمة هنا بك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء مريرا وقال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه حسبك قال فالتفت فإذا عناه تذريفان التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم الذي يبكيه, يبكيه تبكيه أمته تبكيه الشهادة التي سيقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد علينا بسوء؟ أبدا لا إذن فكيف ينبغي أن نفعل وكيف ينبغي أن نقوم بالأمر ونجتنب النهي لكي يشهد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة تسره شهادة كما يقال تحمر وجهه يعني تحمر وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامه يقول هذه أمة شاهدة على الأقوام السابقة وأنبيائهم ورسولهم أم ستحتاج هذه الامه الى من يشهد عليها ستحتاج هذه الأمة الى من يقيم عليها الشهاده بانها غيرت وبدلت كما سياتي في حديث اخر يعني ينبغي الانسان ان يستحضر هذا ان يستحضر جسامه المسؤوليه مسؤوليه الشهاده جسامتها وانه ينبغي ان يكون في مستوى الشهاده في مستوى الشهاده على الامم لكي يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشهاده له فاريح نعم إذن ختامة النبيين فيها من الكلام الشيء الكثير وأن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لانظر إلى حوضي الآن إني فرط لكم الفرط هو الشخص المتقدم للجماعة بحثاً عن الماء والكلاء الذي يتقدم الرحل من أجل أن يبحث لهم عن مكان ينزلونه هذا هو الفرط وسمي النبي صلى الله عليه وسلم فرطاً لنا لأنه صلى الله عليه وسلم سيكون لنا منتظراً على الحوض سينتظرنا صلى الله عليه وسلم على الحوض قل علامة هذا يعني من تخفيف المصيبه على الأمة فان فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبه عظيمه ان يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتحق بالرفيق الاعلى ويترك ام ويترك امته يعني مصيبه ما بعدها من مصيبه ما ما اصابتك من مصيبه فقد اصبت بمصيبه موتي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي اعظم رزق واعظم مصيبه كما جاء في الحديث ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب بعضهم الذهول لا يدري ما الذي يفعل وبعضهم لا يستطيع أن ينطق بكلمة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نفى ذلك ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يموت وإنما ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى لميقات ربه هذا عمر مع شدته وقوة إيمانه وكونه من المحدثين أي من أناس يقولون أمورا فينزل القرآن موافقا لتلك الأمور موافقات عمر للقرآن الكريم كثيرة ولكن في هذا اليوم ما يستطيع عمر أن يملك نفسه بل سل سيفه ويقول من قال مات محمد قطعت بهذا رأسه عثمان رضي الله تعالى خرج من المسجد مذهولا ذاهلا لا يدري ما الذي يحدث فمر عليه بعض الصحابة وسلم عليه فلم يرد عليه السلام فشكاه إلى أبي بكر فقال له أبي بكر لما لم تربد على فلان قد سلم عليك قال والله ما رأيته أي للشدة الوقع للشدة المصيبة ما رآه ولا سمع كلامه هذه المصيبة العظيمة كان لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه حيث صعد المنبر وحمد الله واتنع عليه فسلك الناس عمر وانصرفوا إلى أبي بكر فحمد الله واتنا عليه وقال أما بعد فإن من كان يعبد الله من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ قوله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول الايه فخرج الناس وهم يلهجون بهذه الايه يقرؤونها كانها نزلت حينها كانها نزلت لي لاستلكاء الشيء عندنا في هذه القصة أن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة ولكن لكي يخفف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المصيبة قال أنا فرطكم ما دمت أنا سأموت وأترككم فأنا أنتظركم على الحوض طبعا إذا كان الإنسان متقدما لينتظرك يعني هذا بالنسبة إليك نوع من التخفيف ونوع من التيسير. أنا فرطكم أو فرط لكم على الحوض ينتظرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحوض نهر في الجنة، ماؤه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وعدد كيزانه أي أوانيه كعدد نجوم السماء أي لا حد له. يعني لك شيء واحد كعدد نجوم السماء، واش عدد نجوم السماء؟ لا حد، لا حد له، لا حد له. يعني عدد لا يعلمه. إلا الله لا يحصي الا خالقه سبحانه وتعالى هذا هذا هد الحوض اختلف فيه هل هو الكوثر او الكوثر شيء والحوض شيء واختلف ايضا هل الحوض داخل الجنه او الحوض خارج الجنه هذا العلماء يقول الحوض في عرسات القيامه والكوثر داخل والكوثر داخل الجنه فمن دخل الجنه شرب من الكوثر ومن شرب في عرسات القيامه حيث يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فارثا لنا شرب منا الحوض الذي وطبعا الذي يمد الحوض بالماء بهذا الماء العذب الزلال هو الكوثر كوثر يمد يمد الحوض واذا كان هذا هو الحوض فما فماذا تقول عن الكوثر اذا كان الحوض عدد كعدد نجوم السماء واسع من كذا الى كذا إلى آخره فما فماذا تقول عن عن الكوثر الذي هو خير نعمة وسياها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سجل ذلك القرآن الكريم. بعض العلماء يعني يميل إلى هذا، يميل إلى أن الحوض في عرسات القيامة وأن الكوثر في في الجنة. واستدل على ذلك بمجموعة من الشواهد والأحاديث، كحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه يعني سيدادن أقوام, أقوام من أمتي النبي معناه سيدفعون عن الحوض ويطردون عن الحوض كما تطرد لإبل الضاله يعني إيش وعدين لكي ورد إذا لك يشرب لإبل دياله وكي يجي واحد لإبل ضال ماشي ديالون إيش وحد أقول ماشي غير دير لي واشي يخليه يشرب يطردو كما يداد لإبل الضال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أصيحابي إنهم أصيحابي فتقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك غيروا وبدلوا قالوا هذا الحديث دليل على أن هذا الحوض في عرصات القيامة بدليل أن عرصات القيمة موجود فيه المؤمن والكافر الطائع والعاصي بخلاف من دخل الجنة لا يداد عن الحوض بخلاف من دخل الجنة لا يداد عن, عن الكوسري دام هناك قوام يريدون أن يشربوا إذن موجود وهذا نوع من التعذيب أن تكون بجانب الحوض ولا تستطيع وروده نوع من التعذيب النفسي يعني المنع القريب أشد على الإنسان من المنع البعيد أن تمنع شيئا بينك وبينه كيلومترات أسهل من أن تمنع شيئا بينك وبينه يعني خطوة أو بينك وبينه مد اليد أو بينك وبينه أشد ابتلاءا وأشد امتحانا واشد عسرا على على النفس ولذلك يزادون فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انهم اصحابي الصغير ما اصحابي هم من امتي ويستدل العلماء بهذا الحديث على ان الامه ليست فقط هي من امن واطاع فالامه كما ذكرنا في الدرس السابق فالامه هي كل من ولد او كل من جاء بعد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أمته يهوديا كان أو كافرا من السود أو من البيض أو من الحمر أو من جميع أجناس الدنيا كلها مطلوبة بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن آمن فهو من الأمة المطيعة ومن عصى فهو من الأمة العاصية أو كما يقول يقول العلماء أمة الاستجابة وأمة الدعوة أمة الاستجابة وامته الدعوه أي التي أجابت والتي يجب أن تدعى ويبين لها وتبين لها الشريعة أمة الاستجابه المستجيبون وأمة الدعوه التي يجب أن تدعى يجب ان تبصر بهذا الدين أن يبلغ لها ان يبلغ لها هذا الدين ولذلك قلنا بسم الله اصيحيابي اهم هم امته ولكنهم غيروا وبدلوا كما قالت الملائكه في بهذا الحديث على ان الحوض خارج خارج الجنة وأنا شهيد عليكم وقد تكلمنا في الشهادة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة التي ستشهد الأقوام السابقة وأنبيائهم وإني لأنظر إلى حوض الآن قال صلى الله عليه وسلم وإني والله وإني والله لانظر إلى حوض الآن بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ما يحدد في الحديث يقسم أنه ينظر إلى الحوض قل العلماء ماذا من النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا النظر فإنه نظر عينين ونظر يقين وليس نظر كشفين أو نظر رؤية أو غير ذلك ولكنه نظر عينين يعني أن الله عز وجل أزال له الحجاب كما رأينا في كثير من المواقف حيث أزال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب عن كثير من الأمور يعني السيدلة المنتهى عن لمقدس عن أمور كثيرة في سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيل فيها الحجاب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب ما لم عليه أحد من من العباد. نعم لأن الله سبحانه وتعالى من الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا ما نتصدى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن خذبنا رسالات ربهم. لانظر إلى حوضي الآن. يعني ان الحوضة مخلوق في ذلك الوقت بل وقبل ذلك الوقت لأنه لا يمكن أن تنظر إلى المعدوم لأن المعدوم لا صورة له ولا وجود له وإنما تنظر إلى الموجود فهذا دليل على وجود الجنة والنار وما فيه في الجنة من النعيم المقيم وما في النار من العذاب الأليم وما في الجنة من النهار تجري من تحتها النهار إلى خيره وما فيها من الحوض والكوسار إلى غير ذلك موجوده الآن الان هذه عقيدة عقيده اهل السنه والجماعه في هذا الباب خلافا للمعتزله الذين لا لا يقبلون هذا هذا الامر فالجنه كما يقول القران الكريم اعدت للمتقين والنار اعدت للكافرين وكلمه اعدت للمتقين اعدت للكافرين فعل ماض دال على ان هذه المخلوقات العظام الجسام مخلوقة الآن موجودة إن لا, لا نقول مثلا ان الجنة ستخلق فيما بعد أو ستأتي فيما بعد أو ان الجنة والنار عبارة عن العدل وكذا عبارة عن هذا كله هذا كله لا يقبله القرآن الكريم ولا تقبله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء إن الجنة والنار واضحتان وضوح العيان في القرآن الكريم وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر لم تتضح به في سائر الكتب السماوية السابقة يعني ما تجد تفاصيل الجنة والنار والقيامة في التوراة والإنجيل والزبور كما هي موجودة في القرآن الكريم عندما تتحدث يتحدث القرآن الكريم عن الجنة والنار يتحدث عن الشيء الموجود يتحدث عن الشيء الملموس في صدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إلى غير ذلك عندما يتحدث عن النار أيضا يتحدث عن الغسلين يتحدث عن الزقوم عن ما يتكلم هذه الوجوه يعني يتحدث عن عن عن أمور واقعية من لا يوجد هذا في لا يوجد هذا أهداف التوراة لو ذهبت إلى الكتاب المقدس أو ما يسميه الله الكتاب الكتاب المقدس وقرأ تبحث يعني قم البحث قم ببحث الجرد لالفاظ الجنة والنار في في في الكتابين في القرآن الكريم وفي الكتاب المقدس لترى كيف تحدث القرآن الكريم عن القيامة وأحوالها وتحدث عن الموقف وتحدث عن الجنة والنار وكيف تحدث عن هذه الأمور كلها كيف تحدث عنها الكتاب المقدس لترى الفرق شاسعا و كبيرا جدا نعم إذا العقيدة التي على السنة والجماعة أن الجنة وعدت للمتقين وأن النار وعدت للكافرين وأن الحوض موجود الآن النبي صلى الله عليه ينظر إليه كما قال إني الأنظر إلى حوض الآن إلى غير ذلك من النصوص التي تؤيدها هذا ما عليه السنة والجماعة نعم وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض سبق الحديث عن هذه أن الله سبحانه وتعالى أعطاه إعطاء لأمته ونبي صلى الله عليه وسلم يعتبر العطاء لأمته عطاء له لأنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى إلا بما يرضي أمته كما قال سألا ولا سو فيعطيك ربك فترضى جاء في حديث وإن كان فيه مقال لا أرضى وواحد من أمتي في النار وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكنني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما خاف عليكم أن تشركوا بعدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف على هذه الأمة أن تعود إلى الشرك الأول أن تعبد الأحجار أن تعبد الأشجار ولكنه صلى الله عليه وسلم يخاف على هذه الأمة الدنيا وهذا مذكور أيضا في خطبة الوداع إن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي إن يتعي الشيطان فيما دون الشرك يعلموا أن الشرك هو هو أكبر الكبائر وأكبر الجرائم وأكبر الذنوب ولا يرتكب عبدا ولا يرتكب عبدا ذنبا أعظم عند الله عز وجل من الشرك ولذلك قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني يمكن أن تكون جميع الذنوب الإنساني مهما كبرت تحت مشئة الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر وإن شاء عذب إلا الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به يعني غيرت الله سبحانه وتعالى على وحدانيته وعلى عبوديته سبحانه وتعالى وأولوهيته تجعله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به نعم الشرك هو أن تجعل لله للدنوه وهو خلقك الكفر ان تكفر بالله عز وجل او باحد مكونات الايمان الست أنتم من بالله وملائكته وكتبه ورسله الكافر بها والعياذ بالله والكافر والإلحاد ان تنكر الله سبحانه وتعالى راسا ويقول العلماء في الالحاد والكفر دليل والشرك دليل على وجود الله حتى عند هؤلاء لان معنى الالحاد الاخفاء فالملحد يخفي شيئا موجودا في فطرته وفي قلبه ومنه اللحد اللحد هو ان تحفر شيقا ثم تحفر الى جهتين من جهته يعني لحدا اي مكانا مخفيا لا تراه بالعين الا اذا حنيت راسك فالملحد اذا سالما الدليل على وجود الله قال إلحادك لانك الحت موجودا ومخفيا في فطرتك والكافر ايضا بمعنى الساتر لان الكفر الكفر الكفر بفتح الكفر ومصدر كفر يكفر كفران بمعنى سترى يسترى فالكفر في اللغه هو الستر والكفر اسمه اسم المصدر يطلق على ماذا؟ على من كفر بالله عز وجل ولذلك اطلق في القران الكريم على الزرع الذين يسترون البذور بالزراعة والفلاح كما سالتين عجب الكفار نباته عجب الكفار اي الزرع الذين يزرعونه فالكثير هنا بمعنى الساتر لأنه يستر البذور وسمي البحر كافرا لأنه يستر ما تحته لا ترى ما تحت البحر لما في ظلماتهم وعضوها فقبعد كما قال القرآن الكريم وسمي الواد كافرا لأنه يستر ما فيه وسمي الطريق كافرا لأنه يبتلع يسترط الصراط يسترط الصراطين لأنه يبتلع الماشي فيه تراه، تراه حتى يغيب فإذا غاب أصبح يش أصبح الطريق له كافرا أي ساطرا فسمي الكافر كافرا لأنه ساطر فطره موجودة فيه ساطرة توحيدا كاد أن يصيح من أعماق من قلبه كاد كادت الفطرة أن تصيح من أعماق قلب الكافر ولكنه لكفره وعناده يعني غطى هذا الإيمان فسمي فسمي كافر وكذلك والأمر أوضحه بنسبة لمشرك لأن المشرك أن يجعل لله ندا بمعنى أن يعترف بالله ويعترف بغير الله يعترف بجوج وهذا هو الشرك الذي كانت عليه قريش إذا سألتهم من تعبدون قالوا نعبد إلها في السماء وآلهة في الأرض فلماذا تعبدون هذه الآلهة التي في الأرض قالوا يقربون إلى الله الزلفاء يعني هم يعرفون الله وإذا حلفوا قالوا والله يقول أبو والله والله خن بها رأسه يحرف بالله لا خن رأسه محمد صلى الله عليه وسلم لو كان يعرف الله حق المعرفة لما فعل هذا الأمر ولما حلف به ولكنها كلمة موروثة من الإيمان السابق من الحنيفية السابقة كلمة والله موروثة ويضيف لها واللات والعزة ومنات فيجعل لله ندا وهو خلقه فالإشراك يقول الله عز وجل من أشرك معي غيري تركته وشركه من اشرك معي غيري تركته وشركه وجاء في الحديث ان ان الشريك يعني المشرك لله سبحانه وتعالى كما تري رجل اشترى عبدا فذهب به الى ضيعته فقال له هذا مالي فاعمل وأدي الي غلته قال فكان ذلك العبد يعمل في ذلك المال ويؤدي الغله لغير سيده قال فهذا هو المشرك فمال الله عز وجل او ضيعه الله سبحانه وتعالى هي الحدود التي حدها فاذا عمل الانسان في هذه الحدود بمقتضى امر الله عز وجل وشرعه فانه يؤدي الغلات الى صاحبها الى السيد الذي وكلوا على هذه الامور واذا كان هذا العبد يشرك بالله عز وجل غيره فإنه يأخذ غلات هذه الضيعة غلات صحته وغلات ماله وغلات علاقاته يأخذ هذه الغلات ويؤديها لغير لغير صاحبه لغير سيده الذي كلفه بذلك فتلك إذن قسمة ضيزة يعني تلك قسمة جائرة أن تعطي لغير صاحب الشيء ما لا يستحق هذا هو الشرك بالله عز وجل الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في آية أخرى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم يعني يأسوا من قهر دينكم يأسوا من غلبة دينكم يأسوا من ذحر دينكم بمعنى دينكم أصبح ظاهرا لا يمكن لأحد أن يظهر عليه ولا يمكن لأحد أن يقضي أن يقضي عليه دين الإسلام ظاهر حتى يظهره الله على الدين على الدين كله دين الإسلام ما دين إلى يوم القيامة والله غالب على أمره يريدون أن يطفئوا نور الله وياب الله إلا أن يسمنوره ولو ولو كريه الكافر غير ذلك من النصوص التي تدل على هذا الظهور ظهور دين ويأس الكفار والمشركين من من, من دين الإسلام ولكن الذي يخشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علينا هو الدنيا إنما أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها كما جاء في حديث آخر عند البخاري والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم يعني الدنيا أن يتنافس فيها الناس لإنسان يكون مسلما موحدا محافظا على دينه ولكن عندما يرى الدنيا يعني يلهث اليها ربما يكون يعني في مستوى كذا وكذا ولكن عندما يرى الدنيا فالدنيا يعني تميل اليها القلوب فتانة ميالة فتانة ميالة تفتن اصحابها تفتن الى الدنيا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الافتزان بالدنيا ولا يحذرنا من التمتع بالدنيا فالتمتع بالدنيا امر مطلوب فرق بين الأمرين بين أن تتمتع بهذه الدنيا وأن تسخرها لآخرتك وأن جعلها مطية لآخرتك وأن تتخذ منها الزاد هذا امر مطلوب لا تنص نصيبك من الدنيا معنى لا تنص نصيبك من الدنيا معنى لا تنص نصيبك من الدنيا للتزوود منها للآخرة. لا تنص نصيبا يكون زادا للآخرة. ليس معناه لا تنص نصيبك من الدنيا يعني نصيبا من اللهو والتمتع والمباح المفرط وغير ذلك من الأمور. كما يفسر الناس هذه تقالة عامة. تقالة عامة لا تنص نصيبك من الدنيا. بما أنك تمتعس على رزق وتطبر عزيان لا تنص نصيبك من الدنيا لا. إيش هذا هو التفسير؟ لو كان هذا هو التفسير. لما أمر الله عز وجل به قارون لأن قارون ما نسي نصيبه من الدنيا إذا كانت الدنيا هي المتعة وكانت الدنيا هي التملك وكانت الدنيا هي الاستباحة لكل ما جاء بين يدي الإنسان لم يحتاج قارون إلا وصية لأنه فعل هذا وأكثر إن مفاتي حول تنوء بالعصبة القوه القوة ولكن المقصود أن تكون تلك الدنيا التي منحه الله عز وجل إياه أن تكون زادا لآخرته لا تنسى أن تكون هذه الدنيا التي منحك الله عز وجل إياها مطية لآخرتك ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولكن اخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها أن تنافسوها حدف به إحدى التأين أصله أن تتنافسوا فيها أن تتنافسوا فيها نظرا لتكرار وستتبع الحركات تتانى ثلاثة الحركات يعني مساويات ثلاثة الفتحات مساويات حديث حدثت أين كما قال ابن مالك رحمه الله وما بيتئن بتديق قد يقتصر فيه على تكتبين العبار تبين العبار أي تتبين العبار نعم أتنافسها كما تنافس أنت تنافس فيها سعد البخاري كما تنافسوا فيها أن تنافسها حديث حدثت أين كما تنافسوا فيها الاخرين ما فيها ما حدث في احدث لان الماضي كما تنافسوا فيها فتهلككم كما اهلكتهم نعم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا محمد النبي الامي لا نبي بعدي اوتيت جوامع الكلم وخواتمه وعلمت خزنة النار وحملت العرش يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا محمد النبي وبدأ باسمه لكي يبني عليه الصفة أنا محمد والبدأة بالاسم تعني ماذا؟ تعني أن ما وصف به يعني هو صفه له لأن الناس يعرفون محمدا ولكنهم لا يعرفون نبيا هل هو نبي لا؟ كما قال سهيل بن عمر اكتب هذا ما تفق او ما قاد به محمد ابن عبد الله سهيل ابن عمرو قال اما رسول الله لا نعرفه لو قررنا انك رسول الله ما قتلناك يعني ان محمد اسمه صلى الله عليه وسلم اسم العالم والنبي الصفه التي جاءته من عند الله عز وجل صفه النبوه فقال ان محمد النبي والنبي مشتق من نبوة آية الارتفاع لأن الله عز وجل رفع مكانة الأنبياء ويؤكد هذا قراءة النبي يا أيها النبي اتق الله أو من النبأ وهو الخبر لأن النبي مخبر عن الله ويؤكد هذا قراءة يا أيها النبي اتق الله فإذا همست فهو مشتق من النبأ وإذا لم تهمز وأدغمت فانه مشتق من النبوة نب الشيء ينبو أي ارتفع نب المكان ينبو ارتفع فسمي الأنبياء أنبياء لأنهم أرفع الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى أو سمي الأنبياء أنبياء لأنهم مخبرون عن الله تعالى الأمي الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب أو الأمي هو المنسوب إلى أم أمه لكونه كما ولدته امه من حيث التعلم والقراءه وما الى ذلك او الامي هو نسبه الى امه العرب امه العرب او الامي هو النسبه الى غير اليهود والنصارى لان اهل الكتاب يعتبرون انفسهم شعب الله المختار وانهم كذا وانهم اهل أن الأنبياء فيهم وجعلهم الله ملوكا وكذا إلى آخره، فاعتبروا ما وهم من الأمم الآخرين، يعتبر يعتبرهم يعني جنسا واحدا، يعني يدل على هذا ليس علينا في رمي النسبية، يقصدون الأمميين، الأمميين، الأمميين، الأمميين وليس قالها أذيع مسي لموم في الم والمرد بالأميين ماسي وأهل الكتاب. إذن فالناس طائفتان أهل الكتاب الأمم فمن كان من الأمم فهو أمي أو أممي ومن كان من أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب ذهب إلى هذا بعض الدارسين والباحثين المعاصرين أنه مشتق من الأمميين واستدلوا على ذلك بنصف القرآنية والذي بعث في الأمميين أي في غير أهل الكتاب بغض النظر عن الكونهم عرب أو غير عرب ولكن ما درج عليه العلماء السابقون رحمه الله تعالى عليه أن الأمية هو الذي لا يقرأ ولا يكتب وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة العلم والفهم والكتاب والسنة معجزة عظيمة وكبيرة جدا لأنه ما جاءت عن تعلم ما جاءت عن مدارسة ما جاءت عن بحث ما جاءت عن عبقريه كما يقول العقاد قرية محمد ما جاء عن ممارسه ولكنه جاء عن اختيار واصطفاء واجتباء من قبل رب العالمين يقول بصير رحمه الله تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم تبارك الله ما وحي بمكتسب ليس الوحي مكتسبا بالمهاره والجديه من الانسان خدم مزيان تحصل على هذا المستوى لا هذ است استفاء ما كانت ما كانت النبوه عن اختيار وتعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا ولا يكتب ما كنت تدريما الكتاب ولا الايمان ولكن جعله نورا نادى به من نشا من ابائنا اي القران وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وما كنت تتلو من قبله ما كان صلى يتلو ان الكتب السابقه من قبل القران الكريم قبله من قبل القران الكريم وما تخطه بيمينك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب اذا لا المبطلون اذا لو كنت تكتب لو كنت تقرأ لقال المبطلون هذا شيء اكتتبها عن أساطير الأولين هذه أمور خدها من أساطير الأولين وحكاياتهم وأقاصسهم ونبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك ما تعلم لا من كما تدعون المستشرقون وأدنابهم نبي صلى الله عليه وسلم ما تعلم من من بحير الرهيب ولا تعلم من ورقة بن ولا تعلم من ممن كانوا يتعلمون الكتاب العبراني ولكنه صلى الله عليه وسلم يتجير ولكنه صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم ولكنه صلى الله عليه وسلم يتأمل في غار حرة حتى جاءه الوحي وهو كذلك نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى هذا الحديث لأن ما يزال في الكلام طويلا صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسانا إنه ولي ذلك عليه